فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواهم منيب إن إبراهيم أعرض عن هذا يا ابراهيم أ ع ر ض عن هذا انه قد جاء أ م ر ربك إ ن ه قد جاء أ م ر ربك وانهم إ ن ه آتيهم م ع ذ ب غير مردود و إ آ ت ي ه م عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم ع ص ي ب وجاءه قومه يهرعون إ ل ي ه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم يا هؤلاء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 إ ن ك لتعلم ما نريد قال لو أ ن لي, لي بكم قوه او اوي إ ل ى ركن شديد قالوا يا لوط إ ن ا رسل ربك لن يصلوا اليك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 فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها, جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومة عند, ربك مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد